لنا المرهفات غضاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود وبات الضياغ نفل الحديدة بعزم شديد نفل الحديدة بعزم شديد إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من دماء الوريد ونردي بحده حسام الرؤوس ونشفي بضربه عدات النفوس فبشر العدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد ليشرق في الكون مجد تريد براع الاسننات لحن الرجال وفي الحوض عز وليف الظلال فقم للخلود تخيا تعال ودع كدربل كسول البليد ودع كدربل كسول البليد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 عذا قاطعات وأفعالنا في البرساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقوع السيوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموت بعز ونحن وقوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العشي أيشر